burde kasidesi Lev <gülüyor> nasabat qadrahu ayatihi azman ahya ismihi hina yud'a daris arjamami lam yamtahinna bima ta'ya al'uqul bihi hirsan alayna falam nartab wa lam nahim a'ya albara fahum ma'nahu falesa yura fil qurbi wal صفيرة وتكل الطرف من أمامه وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضلهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام كأنه وهو فرض في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معذنا منطق منه ومبتسمه La tib ya'dil turben damu a'zumahu tuba limuntashiqin منه ve multathimi 4. bölüm Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu hakkında Ebana meblidu an tib'i unsurihi ya tib mubtada minhu ve muhtetemi yawmun tafarrasa fihi'l fursu وبات أيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خادمة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساه العين من سدم وساءت ساوة أنغاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ظم كأن بالنار ما بالماء من بلل هزناً وبالماء ما بالنار من ظرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وَبَعْدَ مَا عاينوا في الأفق من شهب من وفق ما في الأرض من صنب